فصل على سيدنا محمد عدد المياه الملح وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة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 وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي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 وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام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 وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام